السلم المنورق في فن المنطق نظم العلامة عبد الرحمن البخطري رحمه الله الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكاشفة نحمده جل على الانعام بنعمة الإيمان والإسلام من قصنا بخير من قد أرسلا وخير من حاز المقامات الأولى محمد سجيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله دام ملحجا يخوض من بحر المعاني لوججا وآله وصحبه ذوي الهدى من شبه بأنج من في الاهتدى وبعد فالمنطيق للجنان نسباته كالنحو لللسان فيعصم الأفكار عن غي الخطى وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء فهاك من أصوله قواعد تجمع سماع من فنونه فوائدا سميته بالسلم المنورقي يرقى به سماء علم المنطق والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتديه فصل في جواز الاشتغال به والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوان فابن الصلاح والنواوي حرما وقال قوم ينبغي ان يعلم والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحه ممارس السنات والكتاب يهتدي به إلى الصواب فصل في أنواع العلم الحادث إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق موثم وقدم الأوال عند الوضع لأنه مقدم بالطبع والناظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي وما به إلى تصور موصل دعا بقول شارح فلتبتهل وما لتصديق به تمصل بحجة يعراف عند العنقلا فصل في أنواع الدلالة الوضعيه دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لزم فهو الكزام إن بعقل التزم فصل في مباحث الألفاظ مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد فأول ما دل جزئه على جزء معناه بعكس ما تلا وهو على قسمين أعن المفرد كليون أو جزئي حيث وجدا فمفهم اشتراك للكلي ك آسد وعكس الجزئي وأولى للذات إن فيها الدرج فانسبه او لعارض إذا خرج والكليات خمسه دون انتقاص جنس وفصل عارض نوع وخاص وأول ثلاثة بلا شفط جنس قريب أو بعيد أو فصل في نسبة الألفاظ للمعاني ونسبة الألفاظ للمعاني خمسات أقسى من بلا نقصاني تواقب تشاكك تخالف والاشتراك عكسه تراده واللفظ اما طالب او خابه واول ثلاثه ستذكر امر مع استعلا وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس واقع فصل في بيان الكل والكليه والجزء والجزئية الكل حكمنا على المجموعي ككل ذاك ليس ذا وقوعي وحيث ما لكل فوض حوكما فإنه كلية قد لما والحكم للبعض هو الجزئية والجزء معرفاته جليه فصل في المعرفات معرف على ثلاثة قسم حد ورسمي ولفظي للب. فالحد بالجنس وفصل واقع والرسم بالجنس وخاصّة مع. وناقص الحد بفصل أو معه حسن بعيد لا قريب وقع. ما عجنس أبعد قد ارتبط وما بلفظ لدي شوهرا تبديل لفظ برديف أشهرا وشرق كل ان يرام الطارد منعاكسا وظاهرا لا أبعدا ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا ولا بما يدرى بمحدود ولا مشتارك من القرينة خلا وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فدر ما رووا باب القضايا وأحكامها محتمل الصدقال ذاته جرى بينهم قضية وغابرا ثم القضايا عندهم قسمان شرصية حمليه والثاني كليه شخصية والأول إما مسور وإما مهمل والسور كليا وجزئيا وأربع أقسامه حيث جرى إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جلاء وكلها مجابة وسالبة فهيا اذا إلى الثمان آيبة والأول الموضوع في الحملية والآخر المحمول بالسوي وان على التعليق فيها قد حكم فانها شرطيه وتنقسم ايضا الى شرطيه متاصله ومثلها شرطيه منفاصله جزءا مقدم وتالي اما بيان ذات الاتصال ما اوجبت تلازم الجزئين وذات الانفصال دون مين ما أوجب التنافرا بينهما أقسامها ثلاثة فلتعلما ماني أوجم أو خلو أو هما وهو الحقيقي الأقصف علما فصل في التناقض. سناقض الخلف القضيتين في كيف وصل واحد أمر القفي فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدله وإن تكن محصورة بالسور فانقض ضد سورها المذكور فإن تكن مجابة كلية نقيضها سليمه جزئيه وان تكن سليمه كليه نقيضها مجابه جزئيه فصل في العكس المستوي العكس قلب جزء القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم إلا الموجب الكلية فعوفها المجابه الجزئية والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخس فاقتصد ومثلها المهمالة السلبية لأنها في قوة الجزئية والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع باب في القياس إن القياس من قضايا صورا مستلزما بالذات قولا آقرا ثم القياس عندهم قسمان فمنهما يدعى بالاقتران وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية فإن ترد تركيبه فرد مقدماته على ما واجبا ورتب المقدمات وانظرا صحيحها من فاسب مختبرا فإن لازم المقدمات بحاسب المقدمات آتي وما من المقدمات صغرا فيجب اندراجها في الكبرى وذات حد أصغر صغراهما وذات حد أكبر كبراهما وأصغر فذاك ذن دراج وواسط يلغى لدى الإنتاج فصل في الأشكال الشكل عند هؤلاء الناس يقلاك عن قضيتي قياسي من غير ان تعتبر الاسواء إذ ذاك بالضرب له يشار وللمقدمات اشكال فقط ارباعه بحاسب الحد الوسط حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل اول ويدرى وحمله في الكل ثانيا عرف ووضعه في الكل ثالثا الف ورابع الاشكال عكس الاول وهيا على الترتيب في التكمل فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام اما الاول فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه والثاني أن يختالف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع والثالث الإيجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما ورابع عذاب جمع الخسام سَتَيْنِ إلَّا بِصُورَةٍ فَبِهَا يَسْتَبِينُ سُقْرَاهُ مَا مُجَابَةٌ جُزْئِيَةُ بَرَاهُ مَا سَالِبَةٌ كُلِيَةُ فَمُنْتِجٌ لِأَوَّلٍ أَوْ بَعَةٌ ورابع بخمسه قد انتج وغير ما ذكرته لينتجا وتتبع و تتبع النتيجه الاقس من تلك المقدمات هكذا زكي وهذه الاشكال بالحمل مختصه وليس بالشوط والحذف في بعض المقدمه ماتي او نتيجه لعلم آتي وتنتهي إلى ضروره لما من دور او تسلسل قد لازم فصل في القياس الاستثنائي ومنهما يدعى بالاستثناء يعراف بالشرط بلا امتراء وهو الذي دل على النتيجه او ضدها بالفعل لا بالقوه فان يك الشرطي ذا اتصال انتاج وضع ذاك وضع الثار ورفع تال رفع اول ولا يلزام في عكسه ما لمن جلا وإن يكن منفاصلا فوضع ذا ينتيج رفع ذاك والعكس كذا وذاك في الأقص ثم إن يكن منع جمع فا بوضع ذا زك رفع لذاك دون عكس وإذا منع رفع كان فهو فصل في لواحق القياس ومنهما يدعون مركبا لكونه من حوجج قد ركب فركبنه إن تريد أن تعلمه وقلب نتيجة به مقدمة يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلى هنم جرا متاصل النتائج الذي حوى يكون أو مقصولها كل سوى وإن بجزئين على كل فذا بالاستقراء عندهم عقل وعكسه يدعى القياس الموثق وهو الذي قدمته فحققي وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيل جعل ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل فصل في أقسام الحجة وحجة نقلية عقلية اقسامها هذه خمسة جلية خطابة شعر وبرهان جدل وقامس سساطة نرس الأمل أجلها البرهان ما أليف من مقدمات باليقين تقتر من أوليات مشاهدات مجربات متواترات وحادسيات ومحسوسات فتلك جملة اليقينيات وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي عقلي نوعا دهج نوت والدء أواجب أو والأول المؤي. تزيد خاتمه وقاطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة فالمبتدى في اللفظ كاشتراك نوك جعل ذا تباين مثل الردي في مأخذا وفي المعاني للتبات الكاذبة بذات صرق فافهم المقاطبة كمثل جعل العارض كالذات أو ناتج إحدى المقدمات والحكم للجنس بحكم النوع وجعلك القطعي غير القطعي والثاني كالخروج عن أشكاله وترك شرط النتج من إكماله هذا تمام الغرض المقصود من أمهات الموطق المحمود قد انتهى بحمد رب الفالق ما رمته من فن علم الموطقي نظامه العبد الذليل المستقيم استقل لرحمة المولى العظيم المقتدى الأفضل يعبد رحماني المبتدي من ربي المنان موفرة تحيط بالذنوب وتكشف الغطاء عن القلوب وأي يثيبنا بجنة العلا فإنّه أكرم من رب وكن أخيل المبتدئ مسامحا وكل إصلاح الفساد ناصحة وأصلح الفساد بالتأمل وإن بديهة فلا تبدي لي إرقل كم زيف صحيحة لأجل كون فهمي قبيحة وكل ما لم ي لمقصدي العذر حق واجم للمبتدي ولي بني إحدى وعشرين سنة معذيرة مقبولة مستحسنة لا سيما في عاشر القرون للجهل والفساد والفتون وكان في أوائل المحرم تأليف هذا القرون واجز المنظمين من سنة إحدى من بعد تسعة من المئين ثم الصلاة والسلام سومدا على رسول الله خير من الثقاة السالكين سوب للنجاة ما قاطعت شمس النهار أبرجا وطالع البدر المنير في الدجاة